وَيْرٌ للمغضوب عليهم وَضَلّون آمين وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا المتاقب إن كل نفس لما عليها حافر فاللَّيْلُ ضُرِّ الإنسانُ مِنْ مَخْلِقٌ خلِقَ <تصفيق> مِنْ مَا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبَ إِنَّهُ ير يَا مَوْتٌ بِنَسْرَائِر فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِد وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَدَّعَ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ إِنَّهُمْ يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم روايدا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمين بسم وين لكل همزه لمزه <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب ان ماله له اخلده <تصفيق> كلا لينبذن في الحقمه وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤصَدَّةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ